ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبطار وهو يدرك الأبطار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم فمن أبصَرَ فلنفسه، فمن أبصَرَ فلنفسه، ومن عمِّف عليها، وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نُصرِفُ الآيات، وليَقُولُ دَرَستَ وَلِنُبَيِّنُهُ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ. اتبع ما إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المسلكين ولو شاء الله ما أتركوا وما دعيناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تشك الذين يدعون من دون الله فيشك الله عدوان بغير علم كذلك غيّننا لكل أمة ما عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما وَأَقْتَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُهِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ فَهُمْ